د د د د تبديك عيوني على خدود الامان انسج بساتين اكسنا وردي يا يا لون خجل يا الدمع طار الجريح اصفى من دموع العسل مخلتي حي كل النوم عبي عيوني ما حل على جيل حان الرحمان حر استكيب طاها وعما في الدنيا محروس بعاني وعنا الله يا الزغرط امه ya ma'il hasada ya شيل عيبك تكين تنكين نا معلى غير ويا اسوى من اطري المنا احلى من كل البشر اعزف جناحينك امال والعب على اطراف القمار لنلقو اكبار على ذراعي ورده وريت يا غالي على غصوني وغمض على جروحي وعينا وانا اضمك بعيوني أحنا sama'il hasana ya اتماليك من ندى وبسمعك الله ميز دهات شال الامالته وابتدا ادعي ومن طرف الرجاء الله يعاديكي الداء وانذر اذاادم تبسعد انثر حياتي لك فدا محلا كذا باچر تكبر تتما اوجب عمري كوثر تحقق احلامي وضيفا عيشك كريم وعمر اخضر خد من الدنيا الشرف كل العلى من الاخره يا ولدينا انا المهاد يجعل حياتك عامره احلامك كل زمانه من فرحه باه عطاني جرا مثل القمر اسلام حيسنا حتى القمر غير منا الجنه من تحت اقدامي وانت على دراني جنة